وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَ 109. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا ابائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن اَذْقُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كتاب ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم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 إذ اذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وعدنا, الله مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ نبуютنا عورة يقولون إن بуютنا عورة وما هي بعورة أي يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتن ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها, وما تلبثوا بها ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من الذي يعصمكم الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد علَم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم والقائلين لإخوانهم إِلَيْنَا لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلا قَلِيلاَ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد بألسنة حداد أشحها على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحدط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَدَّعُونَ لَهُ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا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 إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون, فريقا تقتلون وتأسرون فرقة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأموالهم لم تضواها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها, وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعذ للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب, يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ لَكَ نِلَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إن اتقيتن فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى الأولى الصلاه الصلاة وآتينا الزكاة الله ورسوله إنما يريد الله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 والذاكرين الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لهم نعفراً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم لذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مقدورا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذِكْرًا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدا فما لكم تَعتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ الَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يمينك مما أفاء الله وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يراد النبي ان يستنكحها خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم ترجى من تشاء منهم وتؤي إليك من تشاء ومن بتغيتا من, من عزلت فلا جناح عليه ذلك ادنا فقر اعينهم ولا يحزن ويرض ويرضين بما اتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ وَلَا أَن بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يمينك وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا, فاذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ وَلَا بدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهم ولا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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بمتانا وإثما مبينا يا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لم يقتل المنافقون والذين في قلوبهم رضو والمرجفون في المدينة لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا مل تُلُوتَ قَتِيلا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَأَنَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قريبا. إِن اعد لهم سعيره خالدين فيها ابدا لا يجي كبرا انا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا وكان عند الله رجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما